طال الذين عن عنته غير نظدون يا ايها الذين امنوا لا تسبقوا بين يدي الله ورسوله واستغفروا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم لا ترفعوا أخواتكم سوى قصوت النبي ولا تجهرن ولا تجهرن بالقول كجهر بعضهم لبعض أن تحدق أعمالكم أن تحدق أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن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 أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفورا رحيم يا فتبينوا فتبينوا أن تصبح قوم بجالة فتصبح فتصبح على ما فعلتم نادمين وأعلموا أن نبيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله عبّب إليكم ولكن الله عبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وزينه في قلوبكم وتره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن وَصَانُوا الْمُؤْمِنِينَ قُتِلُوا فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا فأصلحوا بين أخ ويخ الله واستقوا الله لعلكم ترحمون يا قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا لساء من نساء عسى عسى ولا تنمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالأرقاب باتلث الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الحمد لله ربي على الناس. الرحمن الرحيم مالك يغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط المذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح نَحْوًا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أخي ميتا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ لكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امننا قلنا ام تنتمون ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورتوا له لا ينقص من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. نّاي ورسولنّ ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هُنَاكَ هم الصادقون قل أتعلمون الله بِالْحَبِيبِ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 أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بطير بما تعملون